Why not? والكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان or okay. plan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 فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لا يسمعون في غلالهم ان لسنا من لهم رزق في ذمب قرتوا sin